يقول الإمام أبو الفرج محمد بن ويقول الامام ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير وابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث العشرون عن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال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 الكلام على هذا الحديث وعرفنا أنه من جوامع الكلم وأنه يتناول مسألة من مسائل الأخلاق ألا وهي الحياء ومسائل الأخلاق من الأمور التي دعت إليها الرسل منذ انبعث الله الانبياء وهذا الخلق عن الحياة تتابع عليه الرسل في الدعوة اليه والالتزام بهذه الخلاة الكريمة ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ان التحلي بالحياء خلق دعا الرسل اليه وان ترك الحياء والتخلص من الحياء امر حذر الانبياء منه ونلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعبارة ظاهرها انها خبر لكنها تدل على الامر والنهي فهي بمعنى الانشاء ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى هذه النبوة التي بعث الله بها الرسل كلهم يحسون على التحلي بحسن الخلق بما في ذلك الحياء وكنا قد عرفنا في درس ماض ان الحياء نوعان منهما كان جبلا وخلقا يفط يفط يفط يفطر الله الناس عليها وممن جبل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه كان يستحي وكان أشد حياء من العذراء في خدرها ولهذا الله سبحانه وتعالى نبه المؤمنين إلى أن يتجنبوا مواطن إحراجه صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الا يدخل يدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لهم كما قال تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دخلتم ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وكان صلى الله عليه وسلم مما ظهر فيه حياؤه أنه ما لبس ثوبا ولا راى الناس عليه شيئا يتجمل فيه من ثوب أو عمامه أو قميص أو حلة إلا وتطلعت إليها أنظار أصحابه رضوان الله عليهم ومنهم من كان يتجرى ويطلبها فيهبها له النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن لم يكن عنده يدخل بيته وينزع هذا اللباس ويبعث به إلى من طلبه وقد يكون في ذلك حرج لكن الله سبحانه وتعالى علم انه يفعله حياء ويعطيه حياء ولذلك اثنى عليه وقال له وانك لعلى خلق عظيم وهذا يشمل كل انواع الخلق وفي مقدمتها الحياء لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء شعبة من الإيمان وهذا هو النوع الجبلي إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وهذا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون شعبات او بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الانان وأما النوع الثاني وهو ما كان مكتسبا وهذا انما يزداد بالفعل وبالتحلي به حتى يكون سجية ولا شك ان من تحلى بصفة الحياء والتزم أداء الحياء وعمل بما أوجب الله عليه من الحياء فإن هذا يوصله إلى درجة الإحسان التي هي أعلى درجات العبادة لأنه يعبد الله ويتصور انه بين يديه فيستحي منه ولذلك يبلغ درجه الاحسان وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف وقد يتولد الحياء من الله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 عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الحياء حياءان طرف من الإيمان والآخر عجز لكن هذا كما قال من مراسيل الحسن ومراسيل الحسن ليست بشيء وان روي عن الحسن انه كان سئل عن مراسيله التي رواها عن النبي عليه الصلاه والسلام من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن سال إنك تعلم إننا في أرض أو في بلد أو في قوم لا نجرؤ أن نقول قال علي رضي الله عنه لأن تلك الفترة التي كان يعيش فيها الحسن كان قد ناوى علي رضي الله تعالى عنه كثير من من بيده السلطة والأمر وكانوا يكرهون أن يذكر علي رضي الله عنه فيقول الحسن إنه كان يروي عن علي لكنه لا يجرؤ على أن يسميه ولذلك ينسب الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكأن مراسيل الحسن مروية من طريق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ولعل كلام الحسن ولعله من كلام الحسن يعني ان هذا الكلام الذي قاله او نقل عن الحسن ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو تقسيم الحياء الى قسمين منهما هو كمال وايمان ومنه ما هو عجز وعيب فهذا لعله من كلام الحسن لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لما وردت من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الحياء خيرا كله ولذلك نهى أن يعظ الرجل أخاه في الحياء وبينا أن الحياء خير كله ولذلك وقف هذا الخبر اولى من رفعه هذا ما قصده بقوله ولعله من كلام الحسن يؤيده ان بشير ابن كعب العدوي رحمه الله لما جاء الى عمران ابن حسين ومعه عدد من أصحابه يعني من التابعين وطلبوا من عمران ابن حسين رضي الله عنه أن يحدثهم فحدثهم بهذا الحديث الإيمان بضع وسبعون أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقال بشير قرانا يعني في كتب الأمم السابقة ويقصد بها كتب اليهود والنصارى وأهل الكتاب قرانا في هذه الكتب أن منه يعني الحياء أن منه سكينة ومنه عجز وضعف وخور فغضب عمران بن حسين رضي الله عنه غضبا شديدا، وقال منكر على بشير أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وتقول إن منه ضعفا وخور فقام الناس يشهدون لبشير بأنه من أهل السنة وليس ممن ابتدع وكانوا يقولون انه منا يا ابا نجيد إنه منا يا ابا نجيد يخففون من من غضب عمران رضي الله عنه ولهذا قال وكذلك قال بشير بن كعب العدوي عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا لله ومنه بعث فغضب عمران رضي الله عنه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال والأمر كما قاله عمران رضي الله عنه يعني إن الإمام ابن رجب الحنبلي يؤيد ما جاء من تفسير عمران بأن الحياة كله خير قال والأمر كما قال عمران رضي الله عنه فإن الحياة الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أم من حقوق عباده فليس من فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة والله أعلى. قال والقول الثاني في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصرع منه حينئذ ما شئت قال وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أبو إسحاق المروزي الشافعي قال وحكي مثل عن الإمام أحمد رحمه الله ووقع كذلك في بعض نسخ مسائل أبي داود يعني التي سال فيها الإمام أحمد المختصرة عنه يعني عن المسائل ولكن الذي الذي في النسخ المعتمدة التامة كما حكيناه عنه من قبل وكذلك حكاه عنه الخلال في كتاب الادب يعني حكاه عن الامام احمد ومن هذا قول بعض السلف رحمه الله وقد سئل عن المروءه فقال الا تعمل في السر شيئا تستحيي منه بالعلانيه قال وسياتي في موضعه يعني في الكلام على مسألة المروءه قال وسياتي قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإثم ما حاك في نفسك الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه وكرهت أن يطلع عليه الناس في موضعه يعني من هذا الكتاب يعني عند ذكر هذا الحديث سئل عن الاسم والبر فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس قال وروى عبد الرزاق في كتابه والمراد في كتابه المشهور بين اهل العلم باسم المصنف وروى عبد الرزاق في كتابه عن معمر يعني ابن راشد عن ابي اسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما افضل ما اوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن قال فما شر ما أوتي المسلم قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوته يعني إذا كنت تستحي من شيء تفعله بين الناس فينبغي لك ان تستحيا وان لا تفعله ان كنت خاليا لان علامة ان يكون الفعل محبوبا عند الله ان تجهر به وعلامة ان يكون مذموما ان تسر به قال وفي صحيح بن حبان عن أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوته يعني إذا انفردت قال وخرج الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما تمام البر قال أن تعمل في السر عمل العلانية قال وخرجه أيضا من حديث أبي عامر من السكوني قال قلت يا رسول الله فذكره قال وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ في كتاب ادب المحدث بإسناده عن حرمله بن عبد الله قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم لازداد من العلم فقمت بين يديه فقلت يا رسول الله ما تأمرني ان اعمل به قال اتي المعروف قال اتي المعروف واجتنب المنكر وانظر الذي سمعته اذنه من الخير يقوله القوم لك اذا قمت من عندهم فاتي وانظر الذي سمعته, سمعته أذناك أو سمعته أذنك من الخير يقوله لك القوم لك إذا قمت من عندهم فأتيه وانظر الذي تكره أن يقوله القوم لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه قال فنظرت فاذا هما أمراني لم يتركا شيئا اتيان المعروف واجتناب المنكر قال وخرجه ابن سعد في طبقاته بمعناه يعني وان ابن سعد روى هذا الخبر في كتابه الطبقات الكبرى مما يدل على أن له اصلا قال وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قولا آخر حكاه عن جرير قال معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياء من الناس كأنه يخاف الرياء كأنه يخاف الرياء يقول فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردتك ما جاء في الحديث إذا جاءك الشيطان وأنت تصلي فقال إنك ترائي فزدها طولا ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس لأن هناك يعني فرقا جوهريا في المعنى بين ما قصده الشارع وبين ما ساقه بهذه العبارة قلت لو كان على ما قاله جرين لك لكان لفظ الحديث إذا استحييت مما لا يستحيا منه فافعل ما شئت ولا يخفى بعد هذا من لفظ الحديث ومعناه